قال فبما أغويتني لا أقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لا تأننهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أي مالهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين.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 قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريكا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون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 ودعوهم مخلصين له الدين كما بدأتم تعودون فريقا هدا وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتقذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحتبون, ويحتبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد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 فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأسينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي ثَمَنَ اسْتَقَا وَأَطْلَقَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ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 وَإِذَا أَصْرَفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَادَا أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ الْجَالِينَ يَعْرِفُنَا هُمْ قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون هؤلاء الذين اقسمتم لا ينالهم الله برحمته وادخلوا الجنه لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون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 فَن يَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا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 حتى إذا أقبلت حظا قالا سقناه لبرد ميت فأنزلنا به الماء فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذالك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبت لا يخرج إلا نكدا كذلك نطرف الآيات لقوم يشكون لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره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 أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم, لينذركم ولتستقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجينا هو الذين معه في الفلف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين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 فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُوهَا بِزُوْئٍ فَيَأْخُلَكُمْ عَلَى بُنْأِهِمْ وَذَكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلْفَاءً مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأْكُمْ فِي الْأَرْضِ وَبَوَّأْكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُو لِهَا خُطُرَ وَتَنْحِثُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا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 فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم القاتلين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونطحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبئس والضرا إلى علهم يضرعون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 قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أحينا الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي توقف ما يفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صابرين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 لَئِنْ كَشَفْتَ عَنِ الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إسْرَائِيلَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَى أَجَلٍ هُمْ بَالِغُهُ إِلَى هُمْ يَنْكُثُونَ فَانْتَقَمْنَا لِلْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَوْفِيٌّ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 فواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتمناها بعشرين فتم لقاء ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلقني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لمقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك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 فَأَيُّ رَوْبٍ سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا فَأَيُّ رَوْبٍ سَبِيلَ الْغَيِّ اتَّخَذُوهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّتُهُ يَهْذُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ وَقَطَّعْنَاهُمْ أُثْنَتِ عَشْرَةَ أَسْبَاطَ الْأُمَمَ وَأُوْحَىٰنَا إِلَى مُوسَى إِلَى الْسَّقَاهُ قَوْمُهُ أَنِّيْ ضَرِبْ بِعَطَاءِكَ الْحَجَرَ فَبَجَسَتْ مِنْهُ أُثْنَةَ عَشْرَةَ عِينَةٍ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 وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ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 فَلَمَّا نَسُوا مَا دُفِقُرُوا بِهِ أَنْجَينَ الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعذابٍ بَعِيثٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَانُهُ عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاطِئِينَ وَإِن تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُؤُنَهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِّنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُم دُونَ ذَلِكَ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 وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريةهم وأشهدهم على أنفسهم وأشهدهم على أنفسهم أليسوا بربكم؟ قالوا بلا شهدنا أن تقول يوم القيامة إنكنا عن هذا غافلين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 ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون شاء مثل للقوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم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 ولله الأسماء الحسنى بِهَا بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعجلون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 وَمَا قَلَقَ اللهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنَّاسًا يَكُونُ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو تقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغته يسألونك كأنك حبي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون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 فَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَ لَهُمْ فِي الْغَيْثِ مَا لَا يَقْصُرُونَ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَسْتَجِيبُ لِمَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيَّ من ربي هَٰذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وذكر ربك في نفسك تضرع وقيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال بالغدو والآصال ولا تكم من الغافلين إن الذين عيد ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه ويسبحونه وله يصjدون